أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِظَاهِرِهِ مِنْ عملهم كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير فُ عَلَيْهِمْ ظِلْمَانُوا لَهُ كَأَنَّهُم لُؤْلُءُ مَكْنُون وَأَقَدَ لَ بَعْمُهَُا لَا بَعْضتَشَأَلُ قَاالُ إِ كُن قَضَلُ فِي أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما 114. فبنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 115. أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون 116. قل تربصوا فإني معكم من